تَقُ يؤتِكُم أُدَُكم وَلَا يَسأَكُم أَمولَكم إس كُموهَا فَيحفِكُم تَبخَالوا وَيُخج أَ هَا أَنتُم هاءُ لائتُ دَعَونَ لِلتُم فِقُوفِي سَبيل لللَّ فَمِنكُم مََ بَخَُ يبخل وَمَ بَخَلفَإِ ماَا يَ بَخَنًا النَّفسِ وَلَّغُ الغَنيل وَأَنْ وَإِنْ فَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ فَمَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا يا ظفرك الله ما تقدم من ثم بك وما تاخر ويتم منعته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة وَغَضِبَ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد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 بِتُؤمِنُ بِلِ وَرَسُورِِهِ وَتُعَزِوهُ وَتُوكِرُوه وَتُسَِّحُوه بُكَْةَ وَأَصِلَ الذيينَ يُبهِونكَ إِ ماَا يُبرون اللهَّه يَذُ اللهَّهِ فَووق أيديهِم فَمَنَّ كَفَفَإِ ماَا يَن كُسُ على نَفْسهِ وَمنَن أَفَ بِمَا عَهدَ عَلَيه اللهَّه فَسؤتيهِ أَجرًا ن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 وَكَانَ الله وفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانب لتأخذوا هذا رونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل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 من شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن